112. انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون 113. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون 114. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين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 قل هل يستوي الأعمى والبصير أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِنْ دُونِهِ وَلِيُوَالَّا شَفِيعُ الَّذِينَ يَتَقُونَ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 فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتن بعضهم ببعض ليقولوا ليقولوا أهؤلاء إما الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. قدمت لكم هذه التلاوة من موقع تي